أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرون وأحسن ما قيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزل الملك يومئذ الحق للرحمن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 ناطيره وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا